وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون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 إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أَِذَا كنا تراباً أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم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 ويسبح الرعد بحمده والملائكة من كيفته ويرسل الصواعق ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق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 ولله يسجد ما في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال قل من رب السماوات والارض قل الله قل افاتخذتم من دونه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 قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زردا رابيا ومما يوقدون عليه في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 رزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنه السيئه ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقب الدار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 ان الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم فأمليت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب